بأي ذنب قتنت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس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 وَماَا تَشَ إِلَّا أيجَوله إَِّا أيشَأَ الله رَربّ العمِ